والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجرهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَان فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إلَى الصَّلَاةِ فَأَسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَمَسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ وإن كنتم جنبا فَاطَّهُرُوا وَإِن كنتم مرضى أَوْ على سَفَرٍ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه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 وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئا قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو واتقوا الله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 لَإِنْ أَقَمْتُمُوا الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُوا الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ لا أكفّر عنكم سجّئاتكم ولا أدخلنكم جنّة تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فَبِمَا نقضهم ميثاقهم لعنناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطالع على خائنة منهم إلا قليلا منهم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 والله على كل شيء قدير، وقالت اليهود أن صارا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر من, من خلق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 فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتلهم فأصبح من الخاسرين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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم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 يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امننا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين عاهدوا ثم معون للكذب سمعون لقوم اخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذو ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا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 بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقصة إن الله يحب المقصّطين.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 يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا والربانيون والأحبار بمستحفظ من كتاب الله بمستحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فَلا تَخْشَوْنَ مَا سَوَّخْشَوْنَ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي فَمَن يَنقُلْ قَلِيلا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَن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 فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يجاهدون فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ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 وَإِذَا لَا دَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ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 وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعلوا بما قالوا بل يداهم بصوتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزلا اليك من ربك طيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نرا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين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 وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُ وَصَمُ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُ وَصَمُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحَ بُنُو مَرْيَمَ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 قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ويرى الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم التخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجد أن أشد الناس عداوة ل الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا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 يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ مَتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ مَتَّقُوا وَأَحْسَنُ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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتلهم منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل منن نعم يحكم به ذو عدل منكم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 والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحلم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين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 يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من بل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون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 فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين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 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ